ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى مَا كذب الفؤاد ما رآ أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سذرة منتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيته اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنفى تلك إذا قسمة ضيزى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 ام للانس ما تمنى فللله الاخره والاوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يذن الله الا من الله لمن يشاء ويض إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَاءَ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ عن تَوَلَّى عَنْهُ ذِكن وَلَم يُريد إ الحيةَ الدُّنْيا للكَ مَذلَغم مِنَ العمْ إِ رَبَّكَ هو أَْلَ بِمَمْ بََّ عن سَبيبي وَهُو أَلَ بِمَندَد.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 ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَبْحِثَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد للأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى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 وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ